وبنينا ََ ل َ فوقكم ََُْْ سبعا َْ شدادا َِ وجعلنا ََََْ سراجا َِ وهاجا َ ح و َ أ َ ن ْ ز َ ل ْ ن َ ا من َِ المعصرات َُِِْْ ماء َ ثجاجا لنخرج َُِِْ به ِِ حبا َ ونباتا َََ وجنات َََّ الفافا َْ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 فمن ََْ شاء ََ اتخذ َََ الى َ ربه َِِّ مابا َِ ن َّ ا أ َ ن ذ َ ر ْ ن َ ا ك ُ م ْ عذابا ًََ قريبا ًَِ